وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَا يَحْلُمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ فَذَقُوا وَلَا يَحْلُمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا 117. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآث 118. وهو السميع العليم 119. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنرزينهم أحسن الذي كانوا يعملون وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَقَرِيبٌ إِلَيْكَ بِمَا كنتم وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَمُدْخَلًا إِلَى الصَّالِحِينَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةً النَّاسِ كَذَابَ اللَّهِ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 وليعلم الله الذين آمنوا وللعلم أن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا والمعمِّ الخطاياكم وما هم بعميلين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يعملن أثقالهم وأثقالا ما أثقاله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 ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون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 أَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا قُتُلُوهُ أَوْ عَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَقَالَ إِنَّ لم تخذتم من دون الله أو سلم مودة بينكم في الحياة الدنيا. 129. ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين 120. فآمن لوط وقال إن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 أإنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكب فما كان جواب قومه إلا أن قالوا آتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين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 وما ضاق بهم زرحا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين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 من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظمهم ولكن كانوا أنفسهم يظمون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 أو لم يكفهم أننا أزلنا عليك الكتاب يُتلى عليك إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قُل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابَ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُسَمَّنُ من لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم له بالكافرين يوم يُعْشَقُ العذابُ مِنْ فُوْقِهم وَمِنْ تَحْتِ أُجْرِهم وَيَقُولُ ذُو قُومَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ قَاعِبَةَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أُرْضَيْنَ واسِعَةٌ فَإِيَّا يَفْعَلُونَ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 من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكأي من